بسم الله الرحمن Allah تومرقوم ويل يوم للمكذبين ويل يوم اذ di nauka vu na di га <laughs> 118. ثم إنهم لصال الجحيم 119. ثم يقال قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ كَلَّا إن كتاباً تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقل من رحيق مختوم ختامه مسك on his end. акуна ва иза ман бим ятамазун Oi oh. هل ثوب الكفثار ما كانوا